وَمَا أَنْتَ فَقَتٌّ مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ قُلْ إِن سَفَتُم مِّن نَّفَقَةٍ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار